Welcome to Maqtaba Sound Studio, specialists in high-quality Islamic media. For the best in Islamic literature, nasheeds and audio lectures, log on to www.maqtaba.net. Maqtaba, your online Islamic bookstore. We are going to love the Islamic <laughs> jihad. We have come to love the Islamic jihad. اتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي اتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي وسرنا جماعا لدحر العدا فصرنا نفوسا تهوى الردى وصرنا فصرنا نفوسا تهوى الردى حملنا لوائا باسيافنا وكنا فداءا بارواحنا حملنا لواءا بأسيافنا وكنا فداءا بأرواعنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي هداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي باتت بلادي بايد اليهود وعادت تنادي اين وباتت بلادي بايد اليهود وعادت تنادي اين الوعود حملنا لواءا باسيافنا وكنا فداءا بارواحنا باسياقنا وكنا فداءا بارواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي فدفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي فدفنا عدنا نلبي عدنا نلبي هداء الجهاد أنا أرضى بذل في هذا الزمان من بعد ما كنا جندا لا نهان أنا أرضى بذل في هذا الزمان من بعد ما كنا جندا لا نهان حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأروابنا حمرنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأرواحنا عبنا نلبي عبنا, عبنا ننبي عبنا ننبي لداء الجهادي هتفنا بعزم أجدنا المنادي عبنا ننبي لداء الجهادي هتفنا بعزم أجدنا المنادي anulabbi undna nulabbi عدنا نلبي نداء الجهاد وما كان يثنينا عذاب القيود فالله غايتنا ويبغى الصمود وما كان يثنينا عذاب القيود فالله غايتنا ويبغى الصمود حملنا لواءا باسيافنا وكنا فداءا بارواحنا حملنا لواءا باسيافنا وكنا في بنا عنبيبي أن ل داء الجديهفنا ل جبنا الم عنلَ داء الجدي ثناسم جبنا الماد عندنا نلبي عندنا نلبي لدال جهادي ونرفع راسا بعزم جديد فلا يرتضى الذل الا العبيد ونرفع راسا بعزم جديد فلا يرتض الذل إلا العبيد حملنا لواء انت باسيافنا وكنا فداءا ب حملنا لواءا بأسيافنا وكنا فداءا بأرواحنا عدنا نلبي، عدنا نلبي عدنا نلبي رداء الجهاد هتفنا بعزم أجبل المنادي عدنا نلبي رداء الجهاد هتفنا بعزم أجبل المنادي Ardna nulabbi, ardna nulabbi, ardna nulabbi, nedà el jihadí. Ardna nulabbi, nedà el jihadí. Hàtèfna b'aràzm, agèbna l'amnààdi, ardna nulabbi, nedà el jihadí. هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا, عدنا, عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي